بوك تو اوك دك ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تود زوجتي أن تلعب معى شطرنج. لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. مي عفيلي <تصفيق> نيفوليس كروماني. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزها. <تصفيق> أراد أولادي أن لا يقوموا بنزها. إلى <تصفيق> نيفالس أردي على شامبران. لم يريد أن يرتب الغرفة. لم يريد أن يرتب الغرفة. إلى نافولس أن يتيجي. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم. لنرى إذا سمعي لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. لم يسمح أن يأكل لم يسمح له أن يأكل ملبس. Mi rajtis deziri ion por mi sumihali لي li أتمنى لي شيئا. etetana li şeyjan mi rajtis aĉeti robon por me sumihali لي aŝteri li لي sumihali en eŝteri li taŭban mi rajtis preni sumihali. أن أخذ لي حبة شوكولاتة. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. شو في رأي سفومي إن لا أبي أدلو؟ هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ شو في رأي سترنكي بيارن لا حسب هل سمح لك؟ أنتشر بابира في المستشفى. هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ شو بيراي تسكون بريني لخوندان إن لخو تالان؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ دم لفريوي. في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. في العطلة المدرسية كان يسمح أن يبقوا في الخارج طويلا. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا.